بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاحباب بعد ما نكمل الصلاه ان شاء الله كي ندوى علميه ثم قرضي المجلس العلمي الساعه الثانيه ان شاء الله غدي تدار بعد الصلاه هذه اللي نحن فيها الان ليوفقوا الله عز وجل ليحذركم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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشده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 وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الله يجزيكم الخير في الجمعه اللي جايه تعمر الصفوف الاولى جيان وهكذا كل صف بعد صف وراح كيف يبقى شويه الفراغ ومؤمنون واقفين في الشمس ولا واقفين على زلهم عباد الله إذا بلغكم أن دولة عظمى كأمريكا الشمالية أو بريطانيا أو ألمانيا مثلا إذا بلغكم أن دولة عظمى ستمنح تأشيرة الدخول إلى بلدها طيلة شهر رمضان لهذا العام مثلا لكل من طالبها ورغب فيها فكم يدفع الناس مقابل تلك التاشيره الفيزا وكم يبقى من المغاربه في وطنهم حينئذ وحتى لو فعلت, لو فعلت الدول العظمى ذلك حقا فهل التاشيره الفيزا هل تاشيرك تضمن لك الامن والرزق والمسكنه والمركبه والعدل والمساواه باهل ذلك البلد هل تضمن حريه التفكير والتعبير هل تضمن حريه التنقل وحريه التدين والتعبد وحريه العادات والاعراف وحتى لو ضمنت لو ضمنت تلك الدول لك كل شروق الحياه الماديه والدينيه فانها لا تسمح لك ان تقوم بالدعوه الى دينك وتنشر عقيدتك الا تحت عينها وبالكيفيه التي ترضاها هي عنك والا اعتبرت كارهاديا تطاردك حيثما حللت او تسجلك او تعذمك ولا نطيل فيما تعلمون وبصفتكم مسلمين لا يخفى عليكم ان الله عز وجل يغلق ابواب النار ويفتح ويفتح ابواب الجنه ويعلن لعباده المذنبين الراغبين في التوبه وقبول المعذره الصادقين في الرجوع الى رحابه تعالى يعلن انه عز وجل يفتح لهم ابواب رحمته في اوائل شهر رمضان ويفتح لهم ابواب مغفرته في وسط شهر رمضان ويعتقهم من النار في آخره ويمنحهم جوائز الرضا صريحه يوم عيد الفطر ولا يغفع عليكم كذلك أن جوائزه سبحانه عامة لكل راغب وليست خاصة بفئة دون فئة ولا بصنف دون صنف وأن جوائزه سبحانه كثيرة لا تنقص عن عدد الفائزين بل قد يعدد الله سبحانه وتعالى الجوائز لعبد واحد بحسب عدد التوبات والمانح سبحانه لا يغفل عن أحد من المشرك ولا يبخل ولا يحابي فهلموا جميعا وشاركوا كافه في موسم الجوائز فمن تاب من شرب الخمر له جائزته ومن تاب من احتساء التضخيم فله جائزته ومن تاب من اخذ الرشوه كذلك ومن تاب من التعامل بالربا ومن تاب من سرقه ومن تاب من التزوير ومن تاب من الحسد ومن تاب من ترك الصلاة ومن تاب من الإساءة إلى زوجه وأبنائه ومن تاب من إهمال واليده ومن تاب من الزنا ومن تاب من تسول ومن تاب من الغش في وظيفته وصنعته ومن تاب من نهب أموال المسلمين إلى آخره ومن تاب من سب الله والرسول والمله ومن تاب من كل معصية معينة فإنه ستخصص له جائزة نفيسة مكتوب عليها هذه جائزة توبة فلان بن فلان من معصية كذا ومن تاب في هذا الموسم من عدة معاصي وتمسك بالتوبة والطهر فإنه سيحظى بكثير من الجوائز إضافة إلى جائزة الإرادة القوية على ترك المعاصي وعلى الاستمرار في حياة الطهر والنقاء، وكل تلك الجوائز يتسلمها الفائز من يد ملائكة الرحمن ملائكة الرضا بأمر الله بعد أن ينادى على كل فائز باسمه وسط الخلائق أين فلان فلان التائب من كذا الحائز على جائزة على جائزة التوبة من كذا فكيف تكون فرحات الفائزين يومئذ وقد رضي عنهم ربهم وملائكته تهنئهم وتحييهم بهم، ورسولهم يفرح ويسر بهم ثم يزفون إلى أهليهم في وفد الكرامة ويصحبون إلى الجنة في موكب السعادة فهنيئا للسباقين هنيئا للمسارعين إلى المشاركة والانخراط في موسم الجوائز اللهم اكتبنا منهم ووفقنا لرفقتهم وأكرمنا معهم وأحسن إلينا جميعا فإنك ولي الإكرام والإحسان آمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى وعلى آله الأطهار وصحابته الاخيار وبعد عباد الله ان هناك افعالا واقوالا واحوالا يقترفها بعضنا ولا يشعر في نفسه بحاجه الى التوبه منها في نظره ورايه لانه لا يراها ذنبا ولا اثما وقد تكون كبيرة من الكبائر فمثلا عادة, عادة التدخين التي انتشرت بكفرة حتى يمكن القول بأن عدد المدخنين تجاوزوا خمسين فاحتساء الدخان يضر الجسم والعقل والنسل والمال هذه اربعه الحاجات وبذلك بمجموع هذه الأضرار يكون المدخن ضعيفا في دينه فكملت الخمسة التي تسميها الناس لكلية الخمس أو الضرورات وعاد بعض الناس نازل يقول وش واش الدخن حلال أو حرام ثم إن المال الذي يدفعه المحتسي لنار السجارة ودخانها يجتمع ذلك المال في أيدي الشركات اليهودية غالبا فيقوى به اقتصاد اليهود وبه يقتلون المسلمين فيكون المدخن قد شارك في نصرة اليهود وإضعاف المسلمين وقتل المسلمين ولو فكر كل مدخن مسلم لو فكر في السيجاره حين يجعلها بين أصابعه لو فكر فيها واعتبرها رصاصة يطلقها في رأس أخيه المسلم أو صدره في فلسطين أو العراق أو افغانستان أو غيرها لو فكر كل مدخن عاقل هكذا لأبغضها وكرهها إلى الأبد ولا تصدق بثمنها ولا استغفر الله عز وجل مما سلف فأكرم نفسك أيها المدخن العاقل أكرم نفسك وحررها من ذلك البلاء وانقذها من ذلك الضعف والعجز وكن في صف الملائكه والرحمن ولا تكن في صف اليهودي والشيطان واعتبر باحوال المدمنين المحزنه المؤلمه فكم من المحرمات والمكروهات تجرأ الناس عليها المره تلو وهم يعلمون حرمتها ولما استمرأوها واعتادوها لم يعودوا يذكرون أنها إثم ومعصية وقد يبحثون لها عن مسوغ يحللها لهم وهناك من يمارس المحرمات دون حياء ولا حرج ويكره من يخبره بأنها حرام ويباهي باجرامه ويتهم من يعيب عليه عباد الله يا عشاق جوائز الرحمن الا اخبركم بشروط المشاركه في موسم الجوائز انها العزيمه الصادقه والاراده الفعاله والنيه الخالصه والاستعانه بالله والاستعادة من الشيطان والهوى واختيار الرفقه المؤمنه المصلحه واعتزال مرضى العقول وضعاف الاراده الذين يشتهون الخبائث والاقلال من شهوات الطعام ومن فضول الكلام وإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام ولجوم صلاة الجماعة ومداومة تلاوة القرآن بالتدبر وحضور مجالس العلم والذكر والحرص على استحضار عظمة الله وعزته في كل آن إن هذه الشروط لكبيرة وعسيرة على الكوسالة والمتهاولين ولكنها يسيرة على الصادقين في رغبتهم اللاهيجين بذكر ربهم المستعينين بتوفيق مولاهم سبحانه وتعالى وإن يوم توزيع الجوائز لهو يوم الحسرة والهم والندامه على المسوفين والمعرضين المسوفين لكي يقول دبلتوه سوف اتوا فيا ايها المسلم كن كيسا فطنا فانك جدير بان تكون كيسا فطنا واحرص على الفوز بتاشيره التثبيت عند الموت وحسن الخاتمه واحرس على الفيزا تاشيره دخول الجنه من باب الريان اجعل هذا الموسم وفقني الله واياك اجعل هذا الموسم آخر موسم للغفله واول موسم لليقظه الدائمه وقرأ بتدبر قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فها هو الله سبحانه بعزته وجلاله يخبرك يخبرك أنه قريب منك ينتظر دعوتك ليستجيب لك فلا تبتعد عنهم ولا تنسى فضله عليك واستمع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يبشرك بقوله ثلاثة لا ترد دعوتهم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفتر وفي روايه متى يفتر والإمام العادل لاحظت أن الصائم مقدم على الإمام العادل في هذا الحديث الصائم حين يفتر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. حديث خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وتامع عن معي هذا الحديث الذي رواه كعب بن عجرة. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر يعني اجيوا لعند المنبر حضور المنبر فحذرنا هكذا يقول الصحابي فحذرنا فلما ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم درجة, درجة قال قال آمين فلما ارتقت درجة الثانية قال آمين فلما ارتقت درجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبريل عليه السلام ان جبريل عارض علي فقال بعودا، بعودا. من ادرك رمضان فلم يغفر له هذه الاولى الدرجه الاولى ديال امين الاولى باعدا, باعدا من رحمه الله وبعد من مغفرته وبعد من من من عتقه وبعد من جنته وبعد من رضوانه باعدا بعد من أذل الله بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين أما عليها النبي صلى الله عليه وسلم فالمراقيت الثانية رقيت قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه كنت مجلس واحد ونزله لم كنت واتسمع الاسم ديال النبي أو ديال الرسول أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله اللي اسمع الاسم النبي صلى الله عليه وسلم وما صلى عليه بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما رقيت الثالثه قال بعد من ادرك ابويه الكبر عنده او احدهما فلم يدخله الجنه للحق لوالدين ديالو او واحد منهم يماه اللببه ولم يحسن اليهما ولم يكرمهما إلا مكرمه مش بشيستحق الجنة باعو داع قال نبي صلى الله عليه وسلم الحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد فاحذروا رحمكم الله أن تحرموا من هذه الجوائز كلها أفقني الله وإياكم للفوز بكثير منها وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أرضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابه الفائزين وعن التابعين المهتدين وعن من باحسان بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفق عاهل المغرب الملك محمدا السادس إلى سبيل الهداية والرشاد وأيده بالحكمة والسداد واجعله للحق وضدا على الفساد واشدد اللهم أزره بصالح العباد وكفه اللهم بألطافك ضلالات الجهال ومكائد الحساد واجبر اللهم أحوال المسلمين في سائر البلاد بعض المؤمنين عندهم أمراض وعندهم مشاكل وكي منكم جميعا الدعاء في هذا الشهر المبارك في هذا اليوم المبارك في هذه الساعة المباركة فادعوا بإخلاص وصدق لكل مريض ولكل مبتلى ولكل محتاج أن يفرج الله كربات المسلمين أجمعين اللهم عافنا في قدرتك وادخلنا في رحمتك واقض آجالنا في طاعتك واختم لنا بخير عمل واجعل ثوابه الجنه امين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ويغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين